بوك تو خمش اسر خمسة عشر خمسة عشر بيروت ومتسغي مازون الثمار والمواد الغذائية الثمار والمواد الغذائية يشلي توتسدي ما حّ فراولة ما حبت فراولة يشكي أمل ماي ح كيوي ووشما ما ح كيوي ووشماما يشلتبوز فيشك ماي بررتقال حّ جريب فروت ما برت قال؟ وحبت جريبفروت يشلي تبوخ ومانغو معي تفاحة وحبت منغو معي تفاحة وحبت منغو يشلي بنانا واناناس معي موزة وحبت اناناس معي موزة وحبت اناناس أ مخناع صعة بوت أنا عمل صةفاكيها أنا عمل سلطةفاكها أن يخلت ت أنا أكل قطعة تست أنا, أنا, أنا أكل قطعة تست أن يخلت تو إخ أنا أكل قطعة تست معزدة. أ أأكل قطع التست مع زدة أن يخل تو غبة أنا أكل قطعة توست مع زب ومربة أنا أكل قطع الطست مع زبدة ومربة أن أخلت قغخ أنا, أنا أكل سندج أأكل صندج أن يخاللت ريخ مجرة أنا أكل صندج بالماجرين أنا أأكل صندج بالمجرين أن أخاللت ريخ إماجرة فيأغية أنا أكل صندج بالمجرين وطماتم أنا أأكل صندج بالمجرين والطمام. אנחנו צריכים לחם ואורז. (צחוק) נחתג'ו אלא חובזן וארוז. אנחנו צריכים דגים וסטייקים. (צחוק) נחתג'ו אלא סמק וסטייק. אנחנו צריכים פיצה וספגטי. אלא פיצה ומקרונת סבגטי. נחתאג' אלא פיצה ומקרונת סבגטי. מה עוד אנחנו צריכים? מדה נחתאג'ו זיידתן על הדלק? מדה נחתאג' זיידה על דלק? אנחנו צריכים גזר ועגבניות למרק. نحتاج إلى جذر واتماتم للشوربة نحتاج إلى جذر وطماتم للشوربة خانش سو مارك أين السما أين الس مارك ww <تصفيق> ناء؟ b-o-o-k-2.de למצוא את הטקסט ואת הספרים.